لا الا الله اشقى والذي كذب ووانا <وتغلى>. واتى <جنه> هداه الا الذي يؤتي ما له يتزكى وما وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ أَنْتَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُطِيبُ كَمَا فَسَاوَ أَلَمْ يَجِدْ تَطْمِئِنَّ وان وجدتك فانا وان وجدتك ايم فانا فام and live deep